بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا 113. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة 112. أبصارها خاشعة 113. يقولون أئنا لمردودون في الحافره 114. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كره خاسره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 فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أذبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها 118. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 119. والأرض بعد ذلك دحاها 110. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 119. فيما أنت من ذكراها 110. إلى ربك منتهاها 111. إنما أنت منذر من يخشاها 112. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها